يا أيها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع كلام ربنا جل في علاه الذي اذا طهرت قلوبنا ما شبعت منه الذي قال في ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من أراد أن يختبر حبه لله دل في علاء فليعرض نفسه على كلامه فمن أحب كلام الله فقد أحب الله فكلام الله صفه من صفات الله دل في علاء فإن الله جل في علاء أنزل هذا الكتاب فيه العبر والعظات وفيه الأحكام وفيه الأخبار والأنباء وهو الذي قال فيه الله دل في علاء مبينا أن المقصود الأزمة من كتابه وقراءة كتابه والتدبر في معانيه وأحكامه ففلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو في فيه اختلافا كثيرا فلا يتدبعون القرآن أم على قلوب أغفالها ما زلنا مع سورة البقرة وهذه السورة العظيمة لأن أطول سور القرآن وهذه السورة فيها أعظم آية في الكتاب وهي آية الكرسي قد قال نمسين للأبي ما هي أعظم آية في الكتاب فقال آية الكرسي فقال اللبานسين على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر وهذه السورة أيضا فيها آية من أطول آيات القرآن تذكر فيها الدرهم والدنار على أن الحق بد أن تصل إلى أهلها دلاله على العدل العظيم الذي قد حكم به الله للعلى بين العباد وهو الحكم العدل حتى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند اختتع الصورة قلنا السوره تكلمت اولا عن أصناف الناس وقسمت الناس الى أقسام ثلاث إلى مؤمنين خلص وإلى كافرين خلص وإلى متذبذبين بين لهم مع هؤلاء ولهم مع هؤلاء وأطنب القرآن في الكلام على صفات هؤلاء حتى أن هناك صورة نزلت خاصة بالكلام على صفات هؤلاء هي الصورة التي قال فيها ابن عباس هي الفاضحة صورة التوبة صورة التوبة صورة فراءة التي تبين لنا خلال صفات المنافقين لا سيما وأن خطر النفاق أشر ما يكون هو الشر المستطير وهو الخطر العظيم لأن أهل النفاق يغتر بهم أهل الإيمان ولذلك من الحكم العظيمه إذا نظرت في القرآن لما دقق ووصف وصفا دقيقا لأهل النفاق حتى يحذر أهل الإمام من هؤلاء لأن الشر من هؤلاء مستطير لذلك قال الله وعلا عنهم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تبطيله وقال الله للعالم بينا شر هؤلاء المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهم يعني يعادون أهل الإسلام ابتطانا ويأكيدون لأهل الإسلام دون أن يدري أهل الإسلام فالأ عليهم هؤلاء لكن الله للعلى قد محص قد بين صفات هؤلاء لنبيه ولأهل آه الفراسة من أهل الإيمان قال الله وعلا ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم في ولتعرف ولتعرفنهم في لحن القوم اليوم صدد الكلام على بعض صفات هؤلاء اصوات دعوات توفيق التزيد لله اعلاء يبقى يبعدنا عن هذه الصفات بحال لأننا إذا اذا تكلمنا عن صفات المؤمنين هاجه مشاعرنا هذا القرآن القران ممتنا ان من بهذه الصفات ولما نتكلم عن صفات الكافرين نخلص لنن ابخس عن هؤلاء اما صفات النفاق فلا بد ان نختبر انفسنا فمن كانت فيه خصله من خصار النفاق فهو على خطر عظيم فلا بد ان يني عن هذه الصفات نسال الله ان في من المؤمنين الخلاص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون الله يشعرون في قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إن الله نعيم رجوم يقول الله تعالى بعدما بين صفات الكافرين بعد صفات المؤمنين وبين حال السعداء وحال الأشقياء وما للسعداء آل وما آل الاشقياء قال الله تعالى: ومن الناس من يقول ومن الناس طبعيد يعني بعض الناس فيما بالخلال ومن الناس من يقول آمن بالله واليوم الآخر ظاهر بألسنته وما هم بمؤمنين يعني حقيقة فهم قد دخلوا الإسلام وتسموا باسم الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن مقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله وأيضا أنه السلام قد عصم دماء وأموال وأعراض أناس قد صلوا واستقبلوا القبلة عندما قال أليس يصلي فقال وكم من كما قال خالد وكم من يعني لا أستقر الإمام في قلبه فقال لهم النبي وسلم ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس ومن الناس من يقول أمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قال أهو العالية نزلت هذه الآيات الكريمة في المنافقين. نزلت في المنافقين والحكمة من ذلك هو تحذير المؤمنين من هؤلاء الشر المستطير والخطر العظيم منوط بأمثال هؤلاء أنت لو رأيت الصف المسلم كيف حدث فيه الفشل وحدث فيه الإجساس بسبب هؤلاء إما التخذيب وإما الإشارة إلى عيوب والخلل الموجود في الجيش المسلم حتى تعرف كلمة الكفر على أهل الإسلام. عبد الله بن سلول رأى المنافقين يعني النفاق ما ظهر في مكة بأن الكلمة العودية كانت لأهل الكفر فساموا اهل الاسلام شر العذاب. فالنبي صلى الله عليه منهم الشدة واللأواء حتى أنهم اتهموا النبي بالجنون وبالسحر وبالكهانة وتكالبوا عليه أرادوا قتله بأبي هو وأميه لما اجتمعوا بالشببة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهم طيرت الليل ينتظرون خروج النبي وسلم فقال قائلوا من ما البيت فنقتل محمد صلى الله عليه وسلم فقال بشيمة أهل الكفر التي تمدح في أهل الإسلام قال أبو جهل وهو أعت الناس كفرا قال يبين سمة أهل الجهريات نسأ الله أن يزقنا النخوة والشهامة والرجولة هذه قد ماتت مع الذين ماتوا هذا من اهل الكفر ومن اعت اهل الكفر يقول بشهامة جمع يقول ما جئنا لنروع بنات محمد جئنا لنغطي محمد يعني هذه نخوة وشهامة في اهل الكفر من اهل الجاهلية لا تجدها الان في كثير من اهل الاسلام فنسأل الله جب على ان يردنا اليه ردنا المقصود كانت الاواء والشدة العظيم والبلاء الكبير كان في مكة وكانت كلمة الكفر أعلى فالنفاق لم يظهر في أهل مكة وأيضا في المهاجرين لم يظهر فيه من النفاق لأنهم باعوا ستا أموالهم وأنفسهم من أجل رضا الله جل في أولاه وتركوا الدنيا بما فيها وطلقوها ثلاثا انتصارا لله ولرسوله ولدين الله جل في أولاه أما لما رحل النبي السلام وهاجر إلى المدينة تأسست الدولة الإسلامية وكانت في بعد الأمر فيها الضعف فلم يظهر أيضا فيها النفاق ما ظهر في النفاق في بادي الامر لكن ابتطل النفاق عبد الله بن أبيب بن سلول لأنه كان الأوسو الخزرج هناك كانوا اتفقوا كلمة, كلمة الأوسو الخزرج على تنصيب عبد الله ابن أبي سلول ملكا عليهم أو حكما عليهم أو أميرا لهم، فلما جاء الإسلام جاء النبي صلى هذه المكانة والحق حق أن يتبع، فأضمر الحقد الدفين في قلبه، لكن لم يظهر النفاق حتى فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وكانت الكلمة العليا يوم الفضان يوم انتقد جمعة لله ولرسوله وللمؤمنين ظهر النفاق من أهل المدينة فنافقوا. واظهروا الاسلام وابتطنوا الكفر هنا الله جل العلا يحذر المؤمنين من هؤلاء انتبهوا احذروا هناك من يتكلم بالاسلام ويتسمى باسم الاسلام لكن في حقيقة الامر هو من الكفر بمكان هو لكم العداوة هو يتمنى ان تخمد نار الاسلام ولا تنتشر الدعوة بحال وهذا الذي حدث في غزوة احد عبد الله بن ابي بن سلول كان معه ثلث الجيش او قريب من ثلث الجيش فخذل المؤمنين وفر من المعمعان ومن ساحة الوغة تفش قال كلاما يبين فيه التشكيك في الله والتشكيك في رسول الله وسلم والتشكيك في موعود الله جل في علاه لو كان من الأمر شيء وما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم الله اللهم في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله جل وعلا غارب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهنا الله جل وعلا يصطر الباب بالكلام على أهل النفاق فليحذر أهل الإيمان من أهل النفاق فالخطر عظيم من هؤلاء قال الله جل وعلا وصفا إياهم لما جنبهم أن يخرجوا معهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضع خلالكم لأبونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم ومن الناس من يقول أمن بالله وباليوم الآخر هوما هم بمؤمنين قال هذه نزلت في المنافقين يحذر الله أهل الإيمان من أهل النفاق والنفاق من أعظم الكبائر النفاق أعظم من الكفر وهو عند الله جلاله أنزل من الكفر ولذلك قال الله دل على عن مآل المنافقين وأن مآلهم أشد من مآل الكافرين إن المنافقين في الدرك الأسفري من النار النفاق مصدر نافق يقال نافق ينافق نفاقا ومنافقة وهو ما من النافق وهو أحد مخارج اليربوع اليربوع له باب ظاهري ثم باب آخر خفي حتى إذا هجم العدو من الباب الظاهر الذي هو فيه اليربوع نزل فخرج من الباب الخفي وخير من السرب اللي هو يكون تحت الأرض وحقا هو المنافق يدخل في الباب الصغير في الإسلام يقول لا الله لله فيحكم له بالإسلام ويحكم لأهل بالإسلام ويصان العرض والدم بسبب هذه اللفظة التي قد نطق بها بلسانه لكنه يخرج من الباب الداخلي وهو الباب الباطن اللي هو إيش القلب يعني هو باللسان قد نطق بكلمة الإسلام لكنه في القلب أضمر الكفر لذلك خرج من الباب الآخر من الإيمان ولذلك الله جلautا قال إن المنافقين هم الفاسقون والفاسق فسقا يعني خرج يعني هم الخارجون عن دين الله جل في علا وهم أعتى الكافرين وهم أظلم الظالمين وهم أعظم الناس جرما عند الله جل في علا لذلك يصفهم الله جلautا أوصاف عظيمة جدا وهي أوصاف قمئة لا يمكن للإنسان أن يعتلي عرش هذه الأوصاف قال الله جل في علا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله والذين آمنوا وصفهم الله جل وعلا بأنهم يكذبون الله ورسوله ويستهزئون بالله وبرسوله وبآياته وبكتابه وبالمؤمنين وبالملائكة قال الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدر قد كفرتم بعد جرية لهؤلاء من الاستهزاء بالدين والاستهزاء برب العالمين والاستهزاء أيضا بسيد المرسلين ما يجدنا فرجة لين يتحقوا على أهل اليمان إلا وفعلوا ذلك لا يوجدنا فرصة إلى أن يعملوا الفساد في الصف المسلم إلا وصلوا إلى ذلك والنفاق كما قال علماؤنا نفاقان النفاق نوعان نفاق أكبر ونفاق أصغر والنفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي نفاق القلب نفاق الباطن وهذا الذي فيه أهل الكفر وهذا الذي قال الله جل وعلا عنه ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم سنعذبهم مرتين وقد قال الله وعلا عنهم كما قلت ملعونين العونين أينما ثقثوا أخذوا وقتلوا تقتيلة فأهل النفاق نفاق الاعتقادهم الذين كفروا بالباطن مع أنهم قد أظهروا الإسلام وهذا النفاق فيه كما قلنا عداوة عظيمة للإسلام وأهل الإسلام وهو أنواع منه أولا تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به الله جل في أولاء بعض ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم كما حدث في هؤلاء أهل النفاق عندما تكالب أهل الكوف على أهل الإسلام الأحزاب يوم الأحزاب عندما تخلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانتصار المبين وبالتمكين العظيم وأيضا أنهم سيملكون رقاب العباد والبلاد ويعبدوا العباد لرب العباد فضرب المسلم عندما كان يحمل معهم الحجر ضرب المسلم الكدية عندما يعني اعترضت لهم ضربها فقال النبي صلى الله أكبر وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وبشر السراقة أيضا بسواري كسرة ستفتح كنوز كسرة وقيسر على أهل الإسلام أما أهل الإمام فماذا قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ام اهل النفاق ظهر نفاقهم ايضا هنا عندما قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وقال قائلهم رسول الله او قال محمد هم لا يقولون رسول الله وقال قالوا يقول محمد بأننا سنملك البلاد والعباد أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته آمنا أحدنا لا يستطيع أن يغدير حاجاته آمنا ويكذبون برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فيها بعض الضعف لكن نستأ بها لها في هذا الباب عندما جاء المنافق فاختلف مع بعض اليهودي أو بعض أهل, اليهودي أهل الكتاب يهودي اختلف معه فقال له اليهودي نتحكم إلى رسول الله فتحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم لليهودي لأن ديننا دين العدب كما قال عبد الله بن رواحة عندما ذهب عليهم لخرص خيبر يعني يأخذ شطر الثمر الذي اتفقوا عليه فأرادوا رشوة عبد الله بن رواحة حتى يسهل ويلين لهم المسألة لا يأخذهم فقال يعني تعطونني رشوة ثم قال لهم والذي نفسي يدي إني جئت من عند أحب الناس الي يقصد رسول الله وسلم ويجئت إلى الناس إليه من؟ اليهود ولا يحملني حبي له وبغض لكم ألا أعدل معكم قالوا أكذا خلقت السماوات والأرض فديننا دين العدل فحكم صلى الله عليه وسلم على ما روا أستأنسوا به فحكم صلى الله عليه بينهم ليل يهودي على هذا المسلم مسلم ظاهرا فلم يرضى المسلم بعدما مشى الرسول صلى الله عليه وسلم خذ الأرضا والله ما أرضى إلا بحكم أبي بكر فذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فحكم اليهودي على على المسلم فجاء المنافق فقال لأرضا إلى بحكمه فذهب إلى عمر الخطاب فقال حكم لكم رسول الله أبو بكر وأنت لا ترضى قلنا نعم قلت أرضا بحكمي قلنا نعم قل أنت ذراني فدخل فاستل سيفه فضرب عنق المنافق. وهذا طبعا تطبيقا تأويل تطبيق لقول الله جل في علامة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمة هو وجد في صدر الحرج ولم يسلم تسليمة فقال بصدر الآية العجز توفر فلا بد الصدر يكون موجود إيش هو فلا وربك التأكيدات سألت فلا وربك لا يؤمنون إذا لسه فما فدمها فقاتله عمر بن الخطاب ورد ارضه وهذا طبعا فيه افتيات على ولي الأمر المساله قلت الحديث فيه ما فيه من الضعف لكن نستأنس به ان هذا هو حال الكفار انه يكذب الله يكذب الرسول لا ويكذب ببعض ما جاء به لا او بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال قائلهم كما قلت لكم كما قال قائلهم يعيدون بكروس كسرى وقيصر واحدنا لا يقضي حاجته امنا من النفاق نفاق بغض الله وبغض رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وهذه مسألة من المعضلات وهل الانتجام لو محصنا في أنفسنا لخيبنا وخسرنا أنا أتكلم عن نفسي خيبت وخسرت والله هل عند الاعتراض والمنازعة أقدم الله ورسوله على شهوة النفس وهو النفس أنا أقول الإجابة السديدة في ذلك العبادة على قسمين عبادة توافق هو النفس وعبادة تخالف هو النفس فأما العبادة التي توافق هو النفس فلا بد أن نقول حيا هل نحن نقدم الله ورسوله لأنها توافق هو النفس أما العبادة الأخرى هي المشقة كل المشقة التي يعني الإنسان يختبر نفسه كثيرا فيرصف رسوما عظيما جدا في هذا الباب عندما يرى العبادات التي تخالف هو نفسه هل يقدم الله ورسوله أم لا لا سيما أن الحديث قد ورد بصحيح المعنى ضعيف هو وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي هذه لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى وهذا يعرفه المرء عند المنازعة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعل عمر بن خطاب وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مالي من ولدي وولدي ومالي والناس أجمعين فقال والله يا رسول الله أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه صادق المسألة ستنفاق فقال له لا يا عمر فقال الآن يا رسول الله الآن رسول الله فقال له النبي وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر يعني انتقيت وهذا الإيمان الواجب أو, أو كمال الإيمان الواجب في هذا الباب أن يكون النبي سلم أحب من كل شيء حتى أنك يمكن أن تعطي مالك وأهلك وكل ما تملك حتى ترى النبي سلم لحظة واحدة وتبطي النبي بكل ما تملك بكل غالي ونفيس الغرض المقصود هذا شرط أكيد في الإيمان أما المنافق فمقدر صلى الله عليه وسلم ظاهر عنده وتراه دائما يعمل الأذى حتى يوصل الأذى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي من قوة هذا عبد الله بن عبيب بن سلول انظر كيف كان يؤذي المؤمنين في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال غبر علينا ابن أبي كبشة يريد أن يؤذي كلام النبي السلام بهذا الكلام بأبي هو وأمي وأيضا عندما يعني اهتبل الفرصة في المسألة وقع فيها حتى أهل الإيمان وأهل الاتقان وأهل الإخلاص وقعوا في حديث الإفت وليس المقصود بحل من أحوال عائشة لعنة الله على من يتكلم عن عائشة رضي الله عنها أرضها أو يتهمها بالزنا فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر ولا يمكن مداراة ولا مدهنة في هذا الباب من قال بعائشة أنها زانية فهو كافر ومن لم يكفره في لحظاتها فهو كافر لأنه في الحق قد كذب الله ورسوله فإن الله دلعلى قد مرها من فوق سبع سماوات وما كان المقصود عيش ابدا ولا المقصود أباها المقصود الاسمى في هذا الباب هو إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر خطيبا للناس فقال يعني ماذا تقولون في رجل قد بلغ أجاه في وفي اهلي في أهل بيت وما علمت عن أهل بيت إلا الخير وما علمت عن الذين يتهمونها فيه إلا الخير على الم... آ... صفان بن معطل فقام وسيد بن حضير فقالت والذي سعد قال والذي نفسي بيده يا رسول الله قل لنا من هو إن كان منا قتلناه وإن كان مخلنا علوناه بالسيف فقام سعد بن عبادة حمية قالت عائشة وكان من خير الناس لكنها حمية فقال لا والله لا تستطيع إلى ذلك سبيلا يعني مساءة الأوسر خزرك التي كانت يعني بدعوة جهلية التي قال فيها من السلام دعوها فإنها منتنة فقام الحيان وكاد اقتلال حتى سكتها النبي صلى الله عليه وسلم الغرض المقصود من بغض رسول الله يريدون إيصال الإذاء لرسول الله وهذا الذي حدث من عبد الله بن أبي سلول س ما نشر وأذاع الفتنة في مسألة الإفك وأيضا الكلام الذي قالوا عن رسول الله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأزل ولله الأزل ورسوله وكانت أروى على أمثلة في حب الله ورسوله أن عبد الله ابن عبد الله ابن عبيد بن سلول وقف بسيفه مسلولاً على أبواب المدينة فدخل أبوه أو جاء أبوه ليدخل هذه له وادته في قلوبنا حب أهل الكفر بحال الأحوال هذه علامة الإيمان كما بين عمر المقتطاب رضي الله عنه أرضاه يفرق بين أهل النفاق وبين أهل الإيمان يقول في غضب بدر عندما وافق النبي على ما قالها أبو بكر في عقل الفداء عن الأسرة فقال عمر المقتطاب لا والله يا رسول قال الله أرى أن تعطي أبا بكر فلان ابن أبي بكر فيضرب عنقه حتى يعلم الله رجل العالم ليس في قلوبنا هوادى الأهل الكفر وتعطيني فلان ابن الخطاب فأضرب عنقه وتعطي علي ابن أبو طالب عقينا فيضرب عنقه هذه مفارقة بين أهل الإيمان وبين أهل الإسلام قال الله وسلم عن المسلمين المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم اللهم إليك المشتفى هذا هو حال المسلمين المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه فإن كان غير ذلك فإلى الله المشتكى. هذا هو حال الإسلام حال حال الإيمان لا حال أهل. النفاق فالغرض المقصود فإن عبد الله ابن عبد الله ابن مُوَيْد بن سَلُول لما سمع أباه يقول ذلك عن سلم فأخذ سيفه قال والذي نبص بيالي أنت الأذل ورسول الله هو الأعز ولن تدخل هذه المدينة إلا بعد أن يأذل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كافى عبد الله ابن عبد الله ابن مُوَيْد بن سَلُول بأنه صلى على أبيه بعدما مات وإن كانك أُوَمَر قد أخذ بسيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمنهاكن الله عن ذلك قال قد خيرني ربي ذلك في أولاد وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فبغض هؤلاء من النفاق ظاهر جدا النفاق الاعتقادي بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنت إذا قرأت حديث النبي والله قد رأيت ذلك بعين يعني رجل أنا كنت في حال معين في نقاش بيني وبين بعض الناس يكلموني عن مسألة فتكلمت فقلت المذا بشفى يقول كذا وسأل المذا فقلت المذا يقول كذا وقال الشفيع كذا وقال النووي كذا ودليلهم في ذلك خلاص اسكت ما اريد اسمع قال رسول الله ما اريد اسمع تريد تسمع قال قال الشافعي او قال مالك او قال احمد ما تريد تريد ان تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نوع من انواع الـ يعني الذي اقول فيه يعني فيه شيء من في القلب الله اعلم به لكن لابد ان تنصاع انت اذا قيل لك قال رسول الله عليك ان توقر هذا عليك ان تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم يا سلام بالتعظيم حديثه بعد بمادي بابي هو وامي بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النفاق الاعتقادي وبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من ذلك الفرح الشديد بعلوه اهل الكفر على اهل الاسلام هذا النفاق الاعتقادي الفرح الشديد بعلوه اهل الكفر على اهل الاسلام وقد قال الله جل وعلا مبينا ذلك في الكتاب العزيز عندما قال ان امرنا ديننا يقولون لاخوانهم الذين كفروا لانه خرجنا خرجنا معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وينقتلتم لنصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. هذا هو حال اهل النفاق ينصرون اهل الكفر والعصيان على اهل الايمان ايضا من ذلك الكراهية العظيمه لعلو اهل الاسلام على اهل الكفران هذا أيضا من ابواب النفاق الاعتقادي هذا القسم الاول من النفاق النفاق الاكبر هو النفاق الاعتقادي القسم الثاني هو النفاق العملي النفاق العملي هو النفاق الظاهر دون الباطل النفاق الاعتقادي خلاف الظاهر للباطل وهذا الخلاف ان يضمر خلاف ما يظهر فيكون الكفر باطنا ويكون الإسلام معلنا أما النفاق العملي هو أن يكون الإيمان مستقر في القلب مع خلاف احكام الإسلام الظاهرة في الظاهر هؤلاء لهم خصال وهذه الخصال مستحكمه فأهل النفاق وهم اتصفوا بها أيضا وهذه النفاق العملي لا يخرج من الملة هذا الفارق بينه وبينه وكما سنبين النفاق العملي لا يخرج من الملة لكن صاحبه على شفير هلك وقد أتى بكبائر حسابه فيها على الله جل في علاه قال سلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا يعني متشفع بالنفاق في الظاهر لا في الباطل وهو على شفير هلك لأن الظاهر دائما يؤثر على الباطل يمكن أن ينسحب الحكم إلى النفاق الاعتقادي نعوذ الله من الخودان. قال صلى الله من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة هن كانت فيه خصلة من النفاق إذا تمن خاد وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر فمن اجتمعت فيه هذه الخصال ففيه الشر كله ظاهرة وهو على شفير هلك ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال فعليه أن ينأى بنفسه من هذه الخصال عود بالله أن تستحق فينا صفة من هذه الصفات. الفرق بين النفاق الاعتقادي النفاق العملي النفاق الأكبر والنفاق الاصغر النفاق الاعتقادي صاحبه يخرج من الملة والنفاق العملي صاحبه لا يخرج من الملة وان كان على شفير هلك ايضا النفاق الاعتقادي والنفاق العملي يشتركان في مخالفة الظاهر الباطن وفي قاد لان الايمان استقر في قلب من كان منافقا نفاقا عمليا فيه ايمان اصل الايمان موجود لكنه يخالف الظاهر عن احكام أهل الاسلام واما الثاني فقد استحكم الكوف في قلبه النفاق الاكبر قال به بعض العلماء استقراء أن النفاق الأكبر يشق على الإنسان أن يتوب منه من استحكم النفاق في قلبي وهذا سيظهر جليا عند قول الله جل في أولا في قلوبهم مرض فزادهم الله مر إذا لا جلا المسألة حتى يعلوها الأران فيستحكم النفاق والكفر في القلب فالمنافق نفاق اعتقادي يشق على الإنسان أن يتوب منه أو يرجع أو يأوب لكن النفاق العملي فإن المرأة يعتريه ما يعتريه من وساوس الشيطان ووساوس الكفر وإذا تاب وآب وناب إلى ربه جل في علاه فإن الله جل في علاه يتوب عليه من تاب تاب الله عليه والله جل وعلى في هذه الآية يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وفي اليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يقدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يبين الله للعلى في الآيتين الكلمتين صفات أهل النفاق كما قلنا ليحذر أهل الإيمان ومن أعظم الصفات التي اتصف بها أهل النفاق مخادعة الله جل في ومخادعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الخفي يخطع الله جل يعامل الظاهر ايضا القال في الباطن هي من أصل النفاق وكان ابراهيم بن ادهم ينكر على اليهود أو او على شكلته يقول يخادعون الله جل وعلا يعاملونه كما يعاملون الطفل الصغير قال الله جل وعلا يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون إلا انفسهم هذه من اعظم الصفات التي اتصف بها النفاق مخادعة الله جل في ومخادعة الرسول ومخادعة الذين امنوا من أهم المخادعات او الوان او اشكال المخادعات التي يخادعون بها الله جل في انهم يوادون أهل الكفر ويعادون أهل الإيمان. هذه من أعظم صفات المنافقين. أنت تراه بجلاء كل من تراه يواد أهل الكفر ويحب أهل الكفر ويأتسب أهل الكفر ويقتفي آثار أهل الكفر ويقدم أهل الكفر على أهل الإيمان مع عداوته مضمرة لأهل الإيمان تظهر في أفعاله وتظهر في فرطات لسانه. هذه دلالة واضحة جدا على النفاق المستحكم في القلب. يقول الله جل وعلا يخادعون الله بمواد أهل الكفر. قال الله جل وعلا مكرنا عليهم وصفنا أيام يوادون من حاد الله. ورسولا ولو كان منن ما فعلوا ذلك قال اي دون من حاد الله ورسوله وايضا ترهب إذا اتخذوا اولياء ما اتخذوا الا اهل الكفر اولياء لا يتخذون اهل الايمان اولياء وادي تتظاهر ايضا جليا في قول الله الذي علا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هدوا ولعب من الذين اوتوا الكتاب والكفار اولياء لا تتخذوا هؤلاء اولياء بعضهم اولياء بعض هذا الذي قال وضاد الذي علا لذلك قال الله منكرا عليهم يا الذين تتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين فحضر أهل إيمان مشاكل أهل العصيان والنفاق بهذا الكلام فمن أهم الصفات والخلال التي فيها مخادعة الله الألفي أولئك نومي وادونه من كرهه الله الألفي أولئك من أبغضه الله الألفي أولئك وادونه من حاد الله ورسوله والإيمان كما قال ابن عباس يستكمل المرء الإيمان في قلبه أن يحب لله وأن يبغض لله وأن يعطي لله وأن يمنع لله وأن يوال لله وأن يعدل الله ركن ركيم من الأركان لعه الله المولى والمعاد المولى أهل الإيمان لأهل الكفران هذا الذي يبينه الله للعلى في قوله يخادعون الله بأنهم دائما ما تراه إلا أنهم يوادون أهل الكفر ويعادون أهل الإيمان يظهرون الفرح والسرور لأهل الكفران ويظهرون العداوة لاهل الإيمان نعوذ بالله من الخزان أيضا من مخادعة الله جل في علاء أنهم يعملون الفساد في أهل الإسلام يفسدون ذات البين كما بين الله جلعان أن هذا من فعل أهل الكتاب أنهم أرادوا أن تشتعل الفتنة في أهل الأرض جميعا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاءها الله ويسعون في الأرض فسادا فأهل النفاق على شاكرة أهل الكفران أنهم يعملون الفساد في ذات البين بين أهل الإسلام لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين لذلك انت ترى الشر الحنيف يصد كل باب المنازعة بين اهل الايمان لا يخطب احدكم على خطبة اخيه لا يبع احدكم على بي اخيه كل ذلك حسما لمدة النزاع بين اهل الاسلام لكن اهل النفاق ينشرون الافساد ذات البين بين أهل الإستاذ وأيضا من ألوان وأنواع المخادعة في قول الله جل فعلاء يخادعون الله من ألوان المخادعة لله جل فعلاء صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل مخادعة يحرم الله جل وعلا عليهم شيئا فتراهم دائما يجاهدون ويجتهدونه لإلباس الباطل ثوبة الحق تزويرا وقد قال صلى الله عليه وسلم عموما من غشنا فليس منا يقول الله وصفا هؤلاء من على أمتي يشربون الخمرة يسمونها بغير بغير اسمها فهو تلبيس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعم في مسند أحمد بين هذا يسوع سنون خداع يصدق فيها الكاذب قلب الموازين الباس الباطل ثوب الحق والباس الحق ثوب الباطل كما قال فرعون هذا من قديم الأزل لا تسبه جديدا في هذه العصور أنت فرعون أصالة هو أعطى أهل الأرض أكفر أهل الأرض فأفغى تأخذ الأرض لله الذي فيه أولاه قال هذا التغيير الأرعن قال لأنا ربكم الأعلى ماذا يقول قال عن موسى عليه السلام وموسى من قول العزم من الرسل ماذا قال عنه هو يريد أن يقتل موسى ومن معه ليش إني أخافه أن, إيش؟ أن يبدل دينكم موسى سيبدل الدين للباطل للحق فهذا حق ويبدل الباطل للحق لكن ليش؟ ألبس الحق صوب الباطل والباطل صوب الحق قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض موسى سيضر سعود الفساد وفرعون ساجع لعم النعيم في الأرض فرعون هذا هو أفعل أن النفاق يلبسون الباطل ثوب الحق ويلبسون الحق ثوب الباطل يخادعون الله جل وعلا وانت ترىهم في المعاملات كما وهذا طبعا هم أفراخ اليهود المنافقون أفراخ اليهود لما قال أن يسلم عن اليهود قاتل الله اليهود حرم الله عليهم شحوم الميت حرم عليهم إيش الأكل حرم عليهم شحوم الميت فما أكلوه انظر هنا الى التحاير على الله العون الزائف لا ترجع على الله لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجملو فأذابو فبعو فهو ما أكل هو ما أكل الشاعر لكن أكلوا ايش سمن والله جل وعلا أخذهم بهذا ما أكل السمن هو أكل للشعوم لأن الله إذا حرم شيئا حرم سمنه لكنهم تحيالوا على الخداع يخادعون الله ويحسبون أنهم يحسنون صنع ولذلك لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت ما صادوا يوم السبت ظاهرا للناس البدء الحق ذوب البط أتوا بالشباك نصبوها يوم الجمعة ثم حصدوا صيد السبت يوم إيش يوم الأحد قالوا ما صادوا يوم السبت فلذلك قال السلام قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم شحوم الميتة فجملوه فأذهبوه فباعوه فأكلوا ثمنا. فهؤلاء يفعلون ذلك تراهم يأتون بالمعاملات الربوية فيلبسونها زيل الشرق نقول هذه معاملات شرعية صحيحة وهذا كثير جدا منا في الساحة موجودة يعني الساحة كل إنسان منه قد اختلط بمن يفعل هذا ويتعامل مع الربا ويريد يعطي قرد قرض يأخذ عليه نفع عند للعلماء بالإجماع كل قرض جر نفعا فهو فهو ربا صحيح هو يريد أن يخرج من ذلك ويظهر للناس أنه من الوقار بمكان أو من الدين بمكان فيقرض الرجل قرضا ويريد أن يأخذ القرض بزيادة ايش يفعل يدخل بينه يدخل, يدخل بينه سيارة يدخل بينه بيتا يدخل بينه حريرة يدخل بينه وبينه اي شيء من المبيعات فلذلك يقولون هذا يعتبر عمل شرعي بيع وشرب معناه قرد جر نفل قرد جر نفل وكل قرض جر نفل فهو لبن فهي معاملات ربوية يلبسونها لباس الحق وهذا ايضا من شعال اهل النفاق في قول الله جل وعلا يخادعون الله والذين امنوا ويخادعون الله والذين امنوا كما قلنا يظهرون عورات المسلمين اهل النفاق واهل الكفرات حتى يظهر اهل الكفر على اهل الغرض المقصود بان الله جل وعلا يجل لنا صفات اهل النفاق قال الله جل في علا يخادعون الله والذين امنوا وخداع اهل الايمان كما قلنا يظهرون لهم الإيمان لهم الإسلام حتى يعطوهم الأمان ثم بعد ذلك يضربونهم في المقتل وبعد ذلك يعملون الفساد في الصف المسلم كما يحدث قديما وحديثا يخادعون الله والذين امنوا ثم يقول الله جل في علاه هذا في الظاهر وفي الحقيقة وما يخدعون إلا انفسهم وما يشعرون هنا يقول الله جل في علاه وما يخدعون إلا انفسهم يعني لا يضرون الله شيء وهذا في غير ما موضع من كتابي يقول الله جل في علاه لو اكثر أهل الأرض إجتماع وأهل نفاق الله شيء لن يضر إلا نفسه كما قال الله جل في علاه وَلَا يَحْزُونَكَ رَدِينَ وَسَمْرُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ولذلك الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال الله دل وعلى في الحديث القدسي حديث الشام. قال الله دل في علاه يا عبادي لو أن أولا وآخرة وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى طلب رجل منكم ذلك في ملك شيء يا عبادي لو أن كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، وقال بعدها النبي قال الله تعالى يا عبادي انكم لن تبلقو ضري فتدروني بحالنا الأحوال أن تضر نفسك ذالك قال الله جل وعلا وما, وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون قال العلماء وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون هذه فيها تؤيلان تؤيل الأول وما يقذعون إلا أنفسهم في الدنيا يعني الله جل وعلا يخدعهم في الدنيا إن المنافقين يقذعون الله وهو خاضعه جزاء وفاقا وأجر تبارك في الدنيا وبعضهم قال بل الخداع الاعظم يكون في الاخره او ولا خلاف بين التفسيرين والتاويلين بل خداعهم يكون في الدنيا ويكون في الاخره وأما في الدنيا فيكون على مرتبتين المرتبه الاولى الاستدراج استدراج اهل النفاق وهذا أعظم الخداع لهم ان الله جل وعلا يستدرجهم بحيث أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يمد لهم مدى سبحانه وجل في أولاد يعطيهم الأموال والجاه والسلطان ويجعل جميع الناس يسمعون لهم موطعون ويعظمونهم تعظيما وتبجيلا عظيما فيقولون في أنفسهم نحن على خير ولنا مكان كان عند الله جل في علاه ولئن رددت إلى ربي لأجدان خيرا منها منقالبة ولئن ردعت إلى ربي إن لي عنده للحسنة فهذا استدراج من الله جل في علاه سنتدرجهم من حيث لا يعلمون فان الله جل وعلا يمد لهم مدى ثم بعد ذلك ترى أن الله جل في علاه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر فهذه كما قلنا أول تأويلات قول جل في علاه يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم يعني يخادعون الله وهو خادعهم أيضا العلماء يقولون خدعهم الله جل في علاه بإطلاع النبي على ما هم فيه بإطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ما هم فيه إما تصريحا وإما تلميحا أما تلميحا كما قال الله جل العالم ولو نشاء لأرينا لا ولا ولتعرفنهم في لح القول هذا كل, كل من أتاه الله جل وعلا فراصة يعرف أهل النفاق تراه من كلامي من لحم قولي يعرف أن هذا يبتطن النفاق فالنجل السلام أشد الناس الذكاء واعظم الناس لمحه وبصيره فلذلك هو يعرفهم وأهل المن أيضا يعرفونهم وتصريحا كما صرح الله جل وعلا اولا له عندما قال عفا الله عنك لم اذنت لهم حتى نعم وتصريحا وهذه اقل درجات التصريح اما التصريح الاعظم كان في تصريح العشره الذين تكالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في غزوه تبوك فعرفهم الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بأعينهم وأوصافهم بل وبأسمئهم فعرفهم وعرفهم لحذيفة فقط صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يذهب ويخشى نفسه النفاق يذهب إلى حذيفة يقول يا حذيفة بالله عليك أسماني الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء هذا طبعا هذا فعل أهل الإيمان ولذلك قال الحسن البصري النفاق لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا إلا مؤمن لذلك قال عبد الله ابن أبي ملايكة أو ابن أبي ملايكة قال أدركت سلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق فيكون مخادعة الله لهم أنه أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم فعرفهم النبي سلم إما بالتلميح وإما بالتصريح وهناك بعض المنافقين الذين أخفاهم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم إيش الآية بتسجل ذلك أنا ما أرضى بالغفلة يخادعون الله ما في المنافقون ولا في المنافقين لا تدفعين لان القطار سرح بك إلى طنطر ارجع أبا الإسكندرية الله كريمك <تصفيق> ارجع ارجع الله يهديك نعم هم لا الذين نتين مرضوا على النفاق لا تعلموا نحن سنعذبهم مرتين فأنا يبين الله جعل أن هناك أيضا من أخفاه الله جل في علا هذا بالنسبه لخداعهم في الدنيا والقول الثاني أن الخداع يكون في الاخره والصحيح كما قلنا هو خداع في الدنيا وخداع في الأخرة جزاء مفاقا وأجرا تباقا وإذن قاعدة العلماء من هذه الآية القاعدة عظيمة جدا الجزاء من جنس العب تسمون أن الله جرعا يكون غافلا عمن خلق سبحانه دل في علا قال الله جرعا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم ان تشخص فيه الأبصار ممتعين مقنع رؤوسهم لا يرتدوا إليهم ترفهم وأفئدتهم هواء وقد بين الله جل وعلا في غير ما موضع أن الله جل في علا وإن أمل أهل الكفر أملهم لامرين اثنين الأمر الأول أن يتوب أن يأوب إلى ربي جل في علا ثم لم يتوبوا فدهم عذاب جهنم والأمر الثاني أنه يستدرجهم حتى يأتوا عنده إلى العذاب المقيم الأليم نعوذ بالله من الخذلان الغرض المقصود الخداع الذي يكون هو الخداع أعظم في الآخرة إن الله يخدع المنافقين في الآخرة باب المشاكل يخادعون الله وهو خادعهم وهذه صفة صفات الله في علا صفات لكنها صفة إيش لا اي نوع الصفه هذا سوره سوره الايمن تفضل اي صفه نا. اي نوع الصفه ثاني يقادر الله وهو خادعه اي, أي نوع الصفات شوف المخرج كان في كل شيء لكن لما ابن انسان ليك او رفع والله مش لقتنا اي اسم من الصفات صفه فعليه حقيقه انا قلت صفه فعل اي بقى من انواع الصفات شوف قطره اول مره ارفع ايده بيسيب الناس كلها تحيل عليه الان بيستأثر بيقول خلي احد يحيل ورفع ايده <تصفيق> يعني المساله مم. ارايت هذا قطر نفرح برفعه يد، انتبه افعل المقابله يعني ايش قطر مثلك لابد ان ياتي بها يعني كامله شعبه ما افعل مقابلة اتى به بمقار... قطر اريد الاكمال والا معه نعم أحسن التفصيل يقال هذه صفة كمال من وجه نقص من وجه وعقيدة أهل السنة والجماعة الصفات التي هي كمال من وجه ونقص من وجه يصفون الله بها حين تكونه كمالا وأيضا ينفونها عن الله التي صفة سلفة ينفونها عن الله حين تكونه ماذا تكون نقصا هذا رجل أحسن نفوق فوق عند الإطلاق أن تقول الله مخادع الله يخدع حشر الله هذا لا يمكن لانه حيحتمل كمال وإيش ونقص فلا يمكن ان تصف الله جل وعلا في ذلك لا تقول يخادع المخادعين يستهزئ بالمستهزئين يمكر بالماكرين فهو يخادع المخادعين عند الاطلاق هذه صفة النقص لذلك يقول الله تعالى يخادعون الله وهو خادع ويخادعه كما قلنا في الوان عظيمه في يوم القيامة عندما يقول الله جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على انتهى الموضوع قال الله جل وعلا ان اختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجوهم بما يكسبون المساله اول خداع فيهم انهم يحسبون عندما يحلفون لله لله علاء انهم كانهم خدعوا الله كما خدعوا البشر بهذا القصر فأخذ الله الأقوين فتشهد الجوارح من هذا أيضا الخداع الذي يظهر لذلك في علاج النظار على يخدعهم يوم القيامة يوم أن يقول الله للفعلاء من كان يعبد شيئا فليتبع فليتبعهم فمن كان يعبد القمر يعتير القمر فيكور ثم تسقطون خلفه في النار وأيضا الشمس يتسقطون خلفه في النار ومن كان يعبد عيسى جن على سور عيسى فأيضا تسقطون خلفه في النار وكذلك على عزاير ويقولون ننتظر ربنا من ربكم يقولون عزير ابن الله حاشا لله فيقول كذبتم ما الله من والد وما كان معه من إله فاتسقطولا في النار وكذلك الذين يقولون ننتظر ربنا عيسى علي السلام فأقول كذبتم ما الله من والد وما كان معه من إله فاتتبعون واتتائعون واتسقطون في نار هنم فأبقى بقايا من أهل الكتاب الذين أمانوا بالله ورسله ويبقى أهل الإيمان من هذه الأمة وأهل النفاق فيحسب أهل النفاق هذا هو الخداع يحسب أهل النفاق أنهم قد نجوا مع الذين نادوا، فيأتي الله في أولاه، فيقول، فيقول من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا لست بربنا فيقول بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم، فيكشف الله جل في أولاه عن ساطي، فيخرون سجدا إلى المنافقين، فيخرون جميعا سجدا إلى أهل النفاق، يرجع ظهر كل واحد منهم طبقة، فلا يجدون يوم القيامة هذا أول الدرب التي يضربون بها يوم القيامة صح التعبير، ثم بعد ذلك عند عبور السرات. بعدما ينجب اهل الايمان وكل منهم يؤتى نوره ويضرب الصراط على متن جهنم وأن الأنبياء حتى الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم مما يحدث والكالاب والخطاطية التي الناس إلى نار جهنم فيعطى كل انسان نورا يمشي به ويعبر هذا الصلاة إلى الجنان اللهم جعلنا من الذين يعبرون الصلاة كالريح المرسلة فمنهم من يعبر كالريح المرسلة ومنهم من يعبر كأجود الخيل ومنهم من يمشي ومنهم من يجري إلى آخر الله الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يعطون النور يعطى أهل الايمان النور وهم خلف أهل الإيمان فيحسبون أنهم يعبرون معهم فيعبر أهل الإيمان ويبقى هؤلاء ثم تطفئ الأنوار ولا يستطيع أحد أن يبصر شيئا حتى يعبر الصراط فيقولون أهل من انظرونا نقتبس من نوركم قيله ارجعوا وراءه قال الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنوا فيه الرحمة وظاهروا من قبله العالم ينادوا لهم ألم نكن معكم قالوا بنا ولكنكم فتنتم آلا الخداع. وأيضا الخداع خداع الأعظم عندما يدخلون نرجحنا فيستقر الأمر في نفسهم أنهم من العذاب المكان فيطلع عليهم أهل الجنة فإذا طلع عليهم أهل الجنة تذكروا أن أهل الجنة يحاجون عن إخوانهم صحيح لما يقولون ربنا إخواننا كانوا يصدون معنا يحجون معنا يصومون معنا وهم ظاهرا كانوا يفعلون ذلك فيحسبون أنهم يدخلون ضمن شفاعة أهل الإيمان فيأتيهم الخداع الأرض بعدما تشربوا عن على أنهم سيستشفع لهم وأن أهل الإيمان يشفعون لهم يقولون أفيد علينا من الماء أو من رزقكم الله ما تكون الإجابة من أهل الإيمان قالوا إن الله حرمهما على الكافرين فيختم عليهم هذا خداع الله جل لهم قال الله جل وعلى يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يعني لا يعلمون أنهم يخادعون والخداع الأعظم يكون يوم القيامة جزاء وثاقا وأجرا طباقا الآلة بعد ذلك يقول الله جل في علا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هذا الذي سنفصله الأسبوع القادم بإذن الله نبين فيه أن الله لا يظلم الناس شيئا فإن الله على يضل من يشاء تحت علمه وحكمته سبحانه وتعالى في علاه لا يظلم كل احد لا يظلم احد اولا القاعدة العريضة عندنا أن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا وإن الله جل وعلا قد حرم الظلم نفسه وجعله بيننا محرمة كما قال الله جل وعلا وما ربك وقال الله جل وعلا الله لا يظلم وقال الله جل وعلا ان الله لا يا عبادي إني حرمت نفسي الله جل لبعض عبادي ليس لهم بحال بل هم استحقوا ذلك لم يستحقوا الايمان بحال الاحوال بل هم رفضوا الايمان فلما رفضوا الإيمان ونبتت نبتة النفاق في قلوبهم الله النفاق نفاقا على نفاق وسد عليهم ابواب الرحمه لانهم ما ارادوا الرحمه كما قال الله جل وعلا ذلك جليا قال فأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى هم العمل الهدى فكان جزاء وفاقا وأجرا طباقا قال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله رحمة وفضلا وجودا وكرما فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه قال الله على فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ما ازاغ قلوبهم ابتداء فلما زاغ أزاغ الله قلوبهم لذلك قال الله جل وعلا في, في سوره الانسان اخر الايات اريد الشاهد اخر الايات ان الله كان عليما حكيما انظر بقى ما بعدها إن الله كان عليما حكيما يعني اذا الله هذا هدى هدى بعلم وايش وأصل الحكمة وضع الشيء في موضعه فقال إن الله كان عليما حكيم يدخل من يشاء في رحمته لا تفصل الآيتين بحال لابد أن تصف هو يدخل من يشاء في رحمته ليس التشاهد عوذ بالله ليس التشاهيا بحمل الأحوال بل يدخل من يشاء في رحمته تحته علم وحكمات لأن الله جل وعلا لا يدخل أهل الكفر عند أهل الإيمان بحل من الأحوال من أعظم الظلم أن تبخس الناس حقوقهم أو تضع الشيء غير موضع ومن أحكم الحكم ومن الحكمة العظيمة أن تضع الشيء فيه موضع لذلك قال الله جل وعلا أن الله كان عليما حكيم يدخل من يشاء في رحمته وهذا الذي سنفصله له القادم أن الله جل وعلا أصابهم بما أرادوا هم أرادوا الكفر حكم الكفر في قلوبهم واغلق وختم على قلوبهم وطبع على قلوبهم فلا يخلص لهم من الكفر ولا مدخل الايمان في قلوبهم بحال حتى يختم عليهم بختام الكفر فيعذبون عذاب اهل الكفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا عسله في الوعسله قالوا وما عسله يا رسول الله وما عسله يا رسول الله فقال اذا احب الله عبدا ختم له او وفقه لعمل عمل صالح فختم له بهذا العمل الصالح فاشتاق الى ربه الى نافع وكما قال صلى كما قالت عائشه رضي الله عنها وارضها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه قالت يا رسول الله وأينا, وأينا لا يكره الموت قال ليس هذا الأمر يا عائشة ثم بين لها النبي صلى الله عليه وسلم إن المرة إذا كان في انتقال من أمر الدنيا الأمر الآخرة فشره الله بما عنده من فضل بما عنده من كرام فأحب لقاء الله دلا في علا أحب الله لقاءه الله ما من هؤلاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء